فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار فمرحبا بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا سنبدأ شاء الله تبارك وتعالى في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله من بداية كتاب الطهارة إلى نهايته صحيح الإمام مسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى فصحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل لأن البخاري وكذلك مسلم اشترط في صحيحيهما الصحة. وأثبت جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هما لم يروي, لم يروي كل الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم بل رووا جملة من الأحاديث الصحيح واشترطوا على أنفسهما الصحة طبعا لما تجد بعض الناس يقول هذا حديث متفق عليه هذا أعلى درجات الصحة متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم معا ومخرج الحديث واحد أي الصحابي رضي الله عنه ثم يليه في الصحة ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما رواه البخاري كان على شرطهما يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم معا ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم صحيح الإمام مسلم يمتاز عن البخاري بأن الإمام رحمه الله أتى بجملة من الأحاديث في الباب الواحد يعني الباب الذي يتكلم فيه مثلا عن الوضوء أتى بكل الأحاديث المتعلقة بالوضوء بخلاف صنيع الإمام البخاري رحمه الله فإنه يقطع الأحاديث في مواضع متفرقة من صحيحه هو يستند على الشاهد فقط يستند على الشاهد فقط طبعا الإمام مسلم من العلماء المتقنين لهذا الفن ورحمة الله على مسلم له شيوخ عدة وله أيضا مصنفات كثيرة وتتلمذ على يديه الكثير والإمام مسلم رحمه الله مات صغيرا مات عمره ما يقارب خمسة وخمسين سنة رحمه الله رحمة واسعة يشرح هذا الكتاب جمع من العلماء على رأسهم شيخ الشافعية الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا ما نلتزم به شرح الإمام النووي هو الذي نلتزم به فأنتم مطالبون لكلام الإمام النووي في الحديث أما ما أزيد أنا فيه فهذا من باب العلم فقط بباب أن تعلم أن المسألة فيها خلاف بين العلماء أو تعلم آراء العلماء المخالفين للإمام النووي وما أرجحه أنا لا تأخذ به هذا من باب العلم كما قلت فأنت مطالب مطالب بترجيح الإمام النووي رحمة الله عليه الإمام النووي له أيضا مؤلفات مؤلفات عدة هذا الرجل له نفس غريب في التأليف اللي يرجع للمجموع للإمام النوي يعلم قوة هذا الرجل العلمية وكذلك في شرحه لمسلم ولكن المجموع تجد أن الإمام يتكلم بكل قوة في المسائل يأتي المسألة مثلا أصل من المسائل أصل من الأصول ويتكلم فيه ثم يأتي بفروع هذا الأصل ويتكلم فيه بكل قوه ويأتي بمذاهب العلماء ويرجح بما تبين له من ترجحات يرجح الأراء التي يميلوا إليها وكما قلت هذا الرجل كان نفسه عالي جدا في التصنيف ومات أيضا صغيرا مات ما يقرب من خمسة أربعين سنة مع ساعة علمه والطلاعه وهذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة كان يصدع بالحق ولا يخش في الله لما تلاه ولو صولات وجولات مع الملوك والأمراء رحمه الله رحمة واسعة فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الطهارة هذا التويب الذي نقرأه ليس من صنيع الإمام مسلم إنما هو من صنيع الإمام النووي رحمه الله يقول كتاب الطهارة يقول النووي رحمه الله قال جمهور أهل اللغة يقال. الوضوء والطهور بالضم إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر يعني فعلك للوضوء أو للغسل مثلا الفعل نفسه وليس استعمال الماء الفعل نفسه أن تقوم وتغسل أو تتوضأ قبل الغسل مثلا تغسل نصف الأيمن ثم الأيصر كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله هذا هو الفعل إذا قمت بغسل أعضاء الوضوء هذا هو الفعل. فإذا أردت أن تقول هنا الوضوء بالضم أم بالفتح تقولها بالضم الوضوء والطهارة أو الطهور إذا أردت الماء الذي تستعمله إذا أريد الماء الذي يتطهر به فتكون بالفتح تكون بالفتح يبقى الوضوء والطهور وبعض أهل اللغة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن بعضهم ذهب أن يجوز أن نقول على الفعل اللي هو المصدر وعلى الماء معا الوضوء بالفتح والطهور أيضا بالفتح فكليهما لغتان مشهورتان عند عند العرب والنووي رحمه الله رجح الأول إيه هو الأول أن الوضوء بالفتح او الطهور بالفتح هو الماء اما الوضوء بالضم والطهور بالضم فيراد به الفعل اللي هو المصدر يقول وأصل الوضوء من الوضاء اصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة وسمي وضوء الصلاة وضوءا لانه ينظف المتوضئ ويحسنه وكذلك الطهارة الطهارة أصلها النظافة والتنزه وده معنى الطهارة في اللغة أصل الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقضار معناها شرعا إيه؟ بدأته, بدأته فنر السبيل رفع الحدث وزوال الخبس وهذا أجمع تعريف للطهارة في الشرع هذا أجمع تعريف للطهارة شرعا كذلك ذهب لكلمة الغسل الغسل أيضا يراد به الفعل المصدر والغسل يراد به الماء الذي يغتسل به بعض العلماء خطأ خطأ من يقول الغسل بالضم بضم الغين ولكن رد عليه الإمام النووي وقال الأصل فيها الضم والفتح كما ذكر من الخلاف بين العلماء كتاب الطهارة باب فضل, فضل الوضوء عن أبي مالك طبعاً إحنا مش هنقرأ استند يعني إحنا نكتفي على ذكر الصحابي لأن قراءة استند هتستلزم منا الكلام على رجاله وهذا مما يطول به المقام طبعا باب الطهارة طويل ببطار طويل يعني نغض طول استنى إن شاء الله إن أطال الله في العمر عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعطقها أو موبقها يقول النووي رحمه الله هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اجتمل على مهمات من قواعد الإسلام فأما الطهور فالمراد به الفعل الطهور المراد به الفعل سواء كان الوضوء أو الغسل يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أصل الشطر اللي هو النصف شطر الشيء أي نصفه فما معنى شطر الإيمان يقول الإمام فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان أجر الطهور ينتهي أو عند تضعيفه إلى يصل إلى الإيمان يعني الطهور له بداية ونهاية نهايته لهو نصف أجر الإيمان, نصف أجر الإيمان وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبل له من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر يعني الإيمان كما تعلمون يجب ما قبله يمحو ما قبله فكان الوضوء على النصف من الإيمان لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة فهي تذهب بالذنوب والخطايا الوضوء يذهب بالذنوب والخطايا كما سيأتي فكان على الشطر من الإيمان في ذلك وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة الوضوء شطر الإيمان يعني نصف الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند بيت المقدس والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا يعني من الممكن أن تقول هذا الشيء نصف هذا الشيء ولكن حقيقا حقيقة من الممكن أن هو يخالف في بعض الشيء يعني يكون أقل من النصف بقليل أو يزيد عن النصف بقليل فكذلك الوضوء بالنسبة للإيمان يقول وهذا القول أقرب الأقوال ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهذا معنى الإيمان إن الإيمان معناه قول وعمل قول وعمل تمام؟ والقول قول اللسان وقول القلب والعمل عمل القلب وعمل الأركان فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان عمل تصديق بالجنان وعمل بالأركان فالإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطران للإيمان نصفين للإيمان تصديق القلب والانقياد بالظاهر كما شطران للإيمان فكان تصديق القلب له النصف وكذلك الانقياد بالظاهر له النصف الآخر والطهارة متضمنة الشلاة فهي انقياد في الظاهر فهي انقياد في الظاهر وأما قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان طبعا معلوم أن النصوص وردت في أن الأعمال توزن وتفقل الموازين أو تخف الموازين بها العمل يوزن ويدي مسألة في العقيدة هل الذي يوزن العمل أم صاحب العمل أم يوزن العمل مع صاحبه أو صاحب العمل مع عمله هذا كلام طويل في باب العقيدة والذي مال إليه صاحب معارض القبول أن كل هذا يوزن أن العبد يوزن وأعماله كذلك توزن وأما قوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض يحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما يعني لما تنزه الله تبارك وتعالى بقولك سبحان الله لو قدر أن هذا اللفظ صار جسما أو الثواب المترتب على التسبيح وهذا الذكر لو صار جسما لملأ ما بين السموات والأرض وسبب عظم فضلهما ما اجتملت عليه من التنزيه لله تبارك وتعالى بقوله سبحان الله فقولك سبحان الله يعني تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص والحمد لله تبين تفويضك وافتقارك إليه سبحانه وتعالى فتقول الحمد لله وتعلم أنك فقير إليه سبحانه وتعالى وأنه لا يحتاج إلى أحد طرفة عين أبدا وأنه هو الغني وأنت إليه فقير وراجع وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور فمعناه أنها تمنع من المعاصي أن الصلاة تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بعض الناس يشكوا قلبه لا يتأثر بصلاته فيخرج من صلاته كما خرج كما دخل فيها فهو يشكوا لماذا لم يطمئن فيها ولم يخشع قلبه وهو في الصلاة لماذا؟ لأنه لم يأتي بها على أكمل وجه لأن الله تبارك وتعالى قوله الحق وقوله الصدق فقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فبعض الناس يصلي ويقع في الفحشاء والمنكر لماذا؟ لأنه لم يأتي بها على أكمل وجهها وبعض الناس يدخل في صلاته ولم يخشع فيها لماذا؟ لأنه لم يأتي بها على كمالها لم يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشع الناس في صلاته صلى الله عليه وسلم فالأصل في العبد أن يدخل في صلاته حتى يستفيد, يستفيد منها فلا يخرج مديونا لأن الكل إلا من رحم الله تبارك وتعالى مديون لله عز وجل في هذه العبادة ولذلك لماذا شرع الاستغفار بعد الصلاة هل كنت في معصية هل أنت الآن مقيم على معصية حتى تستغفر الله تبارك وتعالى تخرج من صلاتك فتقول استغفر الله أستغفر الله ثلاثا لماذا ليه لأنك قصرت فيها فيجبر هذا التقصير أو هذا النقص هذا الاستغفار كما قال الله تبارك وتعالى في الحج الذي هو أعظم المناسك على الإطلاق ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله مع إنك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه ومع ذلك الله عز وجل أمر بالاستغفار لأن العبد لا يقدر على أن يأتي بالعبادة على أكمل وجهها فهنا يقول والصلاة نور لأنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به وقيل معناه أنه يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة يعني تكون نور الأجر بتاع الصلاة خاص بالصلاة يكون نوراً لصاحبه يوم القيامة وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تبارك وتعالى بظاهره وباطنه وقد قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة يعني الإنسان يكون عنده من المكاشفات الله عز وجل يقذف في قلبه نور البصيرة بسبب هذه الصلاة بسبب الصلاة ولكن إذا أتى بها بكمالها وبتمامها أحسن رقوعها وسجودها واطمأن فيها وخشع قلبه فيها لله تبارك وتعالى لذلك يرزق نور البصيرة ونور المعرفة بالله تبارك وتعالى وكذلك تراه يعني عنده فراسة تجد أن بعض الناس يعني يتوقع بعض الأشياء هي لم تقع ولكن من خلال قربه من الله تبارك وتعالى ومن شدة إيمانه وتعلقه بالله عز وجل قذف الله عز وجل في قلبه نور البصيرة فاستضاء له هذا الأمر فمن الممكن أن يقول سيحدث كذا, سيحدث كذا وهذا من الله تبارك وتعالى منه ومنح لهذا العبد فالصلاة سبب لهذه الأمور كلها وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة نوره يأتي مستضيئا يوم القيامة وكذلك في الدنيا ويكونه كذلك أيضا في الدنيا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي الذي يترك الصلاة هذه سمة في وجهه ألا ترى هذا البهاء على وجهه بخلاف المصلي ترى على وجهه نورا والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان يقول الإمام النووي فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة إذا سئل يوم القيامة عن ماله كانت هذه الصدقات التي تصدق بها في الدنيا برهان له عند الله تبارك وتعالى برهان له عند الله تبارك وتعالى في جواب هذا السؤال فيقول لله عز وجل تصدقت والصدقة تأتي له برهان يوم القيامة وطبعا هذه الصدقة التي تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فأنتم تعلمون الحديث المشهور أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ها العالم وقارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله هذا من الأحاديث التي تجعل الإنسان في خوف دائم عالم وتصعر به النار قارئ للقرآن وتصعر به النار لأنه لم يتعلم العلم ابتغاء مرضات الله لوجهه سبحانه وتعالى وإنما تعلم العلم ليقال عالم ولذلك يجب عليك أن تجاهد نفسك في الإخلاص وسفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ليه لأنها ما جهدت شيئا أشد ما رأيت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي تتقلب وقال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله فالإنسان يجدهد في إخلاص النية لله تبارك وتعالى لأن بالنية من الممكن أن يضيع عمله هباء منثورة وقدمنا إلى ما, عمل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة وانظر لحديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما قفل من تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا وطعتم موطئا يغيظ الكفار إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر شاركوكم الأجر مع ما تعلمون ما عنا الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة كانوا في ساعة عسرة كانوا في شدة حر وثمار المدينة قد أينعت وأوشكت على الجمع وقرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عمر رضي الله عنه يقول كنا نموت من العطش حتى أن حلوقنا كادت أن تتقطع ورأوا شدة في هذه الحرب وفي هذه الغزر ومع ذلك لما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما مسرتم مسيرا الحديث إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر له حبسهم العذر فالعزر لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله زادنا راحلة قال لا أملك لكم لا زاد ولا راحلة فتولوا أعينهم تفيضوا من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون فالأصل في الإنسان أن يجاهد نيته في طلب العلم الشرعي ويجاهد نيته في إذا أراد أن يقوم بأي عمل من العمل الصالحة في الصدقة في قراءة القرآن في الجهاد في سبيل الله في أي عمل من الأعمال لابد أن تجاهد النية وجهاد النية من أعظم أو من أشد إلى أشياء على النفس إطلاقا الجهاد النية والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم صبو لنا يقول قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على ماله يعني يوصف بصفة معينة يعرف بها أن هذا الرجل يتصدق ولكن الله أعلم هذا يكون مرهنا له في الآخرة يكون هذا في الآخرة ولا يسأل عن مصر في ماله وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها فإن المنافقة يمتنع من فعلها المنافق لا يتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى بخلاف المؤمن فدليل إيمانه والصدقة تكون حجة على إيمان هذا المتصدق بخلاف المنافق فإن المنافق ممتنع منها أو يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصبر ضياء فمعناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا طبعا ده أقسام الصبر كما تعلمون صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصيته وصبر على المصائب والنائبات والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب الإنسان الذي يصبر طبعا الصبر مطلوب عند تعلم العلم الشرعي الصبر تصبر حتى تحصل فإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وراحة الجسم من أراد أن يستريح فلا راحة له إذا أراد أن يطلب العلم فأنتم تعلمون أن العلم من الأشياء الشاقة على المرء أو على النفس لذلك ترى أن كثيرا من الناس يزهد في طلب العلم يزهد فيه والقلة هي التي تبادر وتتسابق مع الزمن كما يقال حتى تحصل العلم الشرعي وطبعا الأصل في طلب العلم الشرعي أن تنوي له نية لماذا أتيت إلى هنا؟ لأنه ما من عمل يعمله العبد إلا وينصب له ميزانا يوم القيامة لما؟ وكيف؟ فبعض الناس يقول أتيت لأتعلم العلم والبعض يقول لأرفع الجهل عن نفسي والبعض الآخر يقول لأدعو إلى الله تبارك وتعالى به كل هذا حسن ولكن الأحسن أنك أتيت هنا لله أتيت هنا لله تبارك وتعالى مخلصا له سبحانه وتعالى لا تريد عرضا من الدنيا ولا تريد مدح الناس ولا ثناء الناس عليك إذا تعلمت العلم لا تريد ذلك لا تريد الدنيا وإنما تريد وجه الله تبارك وتعالى ثم تنوي به رفع الجهل عن نفسك وتنوي رفع الجهل عن الآخرين ونحن في زمان نحتاج فيه إلى كتائب من العلماء الربانيين أننا أرى أننا بعد هذا الضيق صرنا في سعة ومع ذلك زهد كثير من الناس في طلب العلم الشرعي كنا قديما نروح ونجيء كان في تضيق شديد جدا. على شباب الصحوة ومع ذلك كان همهم وكان شغلهم الشاغل هو تحصيل العلم الشرعي ويذهبون وروحون واجئون. ولكن للأسف بعد هذا الضيق لما نحن الآن في ساعة زهد كثير من الطلبة في طلب العلم الشرعي بخلاف سلف هذه الأمة الإمام أحمد رحمه الله كان يطلب العلم مع أنه كان إمام الأمة رحمه الله يطلب العلم وكان يمشي مع الصبيان في الشارع بالمحبرة والقلم فيقابله بعض الناس ويقول له يا إمام إلى متى إلى متى أنت تطلب العلم قال مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة قراءت أمس استرخصي صاحب كتاب المبسوط في الفقه الحنفي مل كتاب أو أملى كتاب المبسوط لتلامذته وهو في الجب في البئر في السجن مسجون تحت وهم فوق على حفة البئر يكتبون وراءه من حفظه كتاب المبسوط للصرخصي أملأه من حفظه في عشرين جزءا من حفظه أنا ما أدري يعني ماذا كان يصنع شوف كتاب المبسوط للصرخصي عما تقرأه تتوه وأملأه من حفظه وابنجل التبر لما أراد أن يملي التاريخ على تلمذته قال في كم تطيقون قال في قالوا في كم تمليه علينا قال في ثلاثين ألف قالوا لا نستطيع يقول الله أكبر ماتت الهمم فأمله في ثلاثة ألاف ورقة سواء التاريخ أو التفسير ابن أبي حاتم لما خرج هو أصحابه في طلب العلم الشرعي يقول فكنا نطوف على الشيوخ يعني انتهوا من درس فيدخلون في آخر وهجذا طول النهار فإذا جاء الليل سطرنا ما كتبناه وراء الشيوخ ولذلك الأصل قيدوا العلم بالكتابة هناك فوائد من الممكن أن تفوتك الآن ولا تستطيع أن تحصلها فيما بعد فإن الشيخ يوفر عليك الكثير الكثير ففي بعض الفوائد لو ما كتبتهاش وصطرتها تضيع عليك وستندم عليها لأننا ندمنا على أشياء كثيرة ما كنا نهتم بها في البدايات فابن أبي حاتم يقول فذهبنا مرة إلى أحد الشيوخ فقالوا أن الشيخ مريض فذهبنا فاشترينا سمكة من السوق فذهبنا بها إلى البيت فعندما ذهبنا إلى البيت جاء موعد الدرس الثاني فتركناها في البيت وذهبنا إلى الشيخ وعدنا في المساء وقعدنا يعني نسطر ما كتبناه طول اليوم يقول فمرت ثلاثة أيام ثلاثة أيام ولم نضبخ هذه السمكة فأكلناها نيئة خشية أن تنتن كل ده في سبب إيه؟ العلم. من أرااد الحة تك الحة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدههر بين الحفر. لو هبت من علم علم الشعي هبت من مدم مواد حتى يق الأمر في الحفر. ومن يتهيب صعود الجبال ييعش أبد الدهر بين الحفر. معروف أن المكار منوطة بالمكره. أن المكار منوط بالمكاره. ولا يعبر إلى المكارم إلا على جسر من المشقة والتعب فلا بد من أن تتعب نفسك في تحصيل العلم الشرعي حينها لما تحصل العلم ستشعر بلذة ما بعدها لذة والعلم هو يعني نظرته فوجدته أن أساس كل خير العلم وأن أساس كل شر الجهل فالعلم هو الأساس والعلم هو أساس التغيير الذي نريده وننشده العلم فالعلم نور هو الأنيس في الوحدة تخيل كده العلماء أنت بتذكرهم أكثر من آبائك وأمهاتك العلماء رحمة الله عليهم ورضي عنهم تتكلم مثلا عن الإمام أحمد الإمام الشافعي مالك أبو حنيفة هؤلاء عانوا ولاقوا الشدائد في تحصيل العلم الشرعي فلنا فيهم أسوة ولنا فيهم قدوة ولا تحسب المجدة تمرا أن تآكله لن تبلغ المجدة حتى تلعق الصبر صبر لابد من الصبر في تحصيل العلم الشرعي وتصبر على شيخك يعني بعض الطلبة مثلا بيتأمص لو الشيخ علصته عليه أو مثلا افل السكة في وشه أو مثلا زجره بقول ما بعض الشباب يقول هو بيعمل فينا كده ليه هم فكر نفسه مين بخلاف زمان زمان كان غير كده خالص كان الشيخ شديد جدا على الطلبة ومع ذلك كانوا لا يتركون مجلسه قط وطبعا ما قصص الأعمش منكم ببعيد كلكم يحفظ قصص الأعمش الطالب اختلف اختلافا كليا وجزئيا لا يصبر على الشيخ ولا يصبر على أذى الشيخ يعني بمجرد أنه هو يشد في الكلام مثلا يقول له أنت متفهمش مثلا يتأمص ويتلوي هل هو بيقول لي كده ليه سبحان الله اجلس مع نفسك واعلم أن هذا الرجل يريد مصلحتك وعز مصلحتك عاوزك وإنت جالس في المجلس منتبه تتفطن لما يقول جالس بكل جوارحك مش القضية أن أنت جاي تقضي ساعة وتنتهي وتفرغ منها لا فلابد من الصبر على طلب العلم طبعا الكلام في هذا الباب عاوز أربعة محضرات لوحدة الصبر على العمل بالعلم الصبر على العمل بالعلم الاصل أن طالب العلم إذا علم مسألة يلزمه شرعا أن يقوم بها يقوم بفعلها ولذلك بعض العلماء قال أن طالب العلم لا يستوي مع غيره لذلك يلزم نفسه ببعض المستحبات يلزم نفسه ببعض المستحبات التي في هي, هي في حق الناس مستحبه وفي حقه هي واجبة يعني مساله غسل الجمعه مثلا على خلاف طويل ومشهور بين العلماء هل هي من المستحبات أم من الواجبات من يرى أنها مستحبة من يرى أن غسط الجمعة مستحب فيلزم نفسه بغسط الجمعة ويجعله واجبا في حقه ليه؟ حتى يتعود عليه حتى يتعود عليه بخلاف سائر الناس يعني ممكن قفت الناس أن غسط الجمعة مستحب وأنا ألزم نفسي به ليه؟ لأنال الأجر ولا أضيع مستحبا من المستحبات وللأسف ما يعني ما نحن فيه من البلاء من هذا الفيلم الآثم الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كثير من المسلمين أن هؤلاء نظروا فعلموا أن المسلمين لا يلتفتون إلى السنة إذا كلمت أحدهم يقول سنة وكأنها ترمى خلف الظهور سنة, سنة كلما دي يتكلمون لك سنة فلذلك لما رأوا أن المسلمين لم يحافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعظمون رسولهم ولم يقدروها حق خدره ففعلوا ما فعلوا لو علموا أن السنة عندنا كالواجب تماما وأننا نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحنا ودمائنا ونفدي سنته كذلك بأرواحنا ودمائنا ما فعلوا ما فعلوا لو علموا أن فينا قوة لو أن فينا رجل كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ولكن عذرا رسول الله إذ ليس فينا عمر أس الله العفو العافية فلابد من الصبر على العلم الصبر على العمل بالعلم لأن العمل هو ثمرة العلم فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر ثم الصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تصبر على الأذى الذي يصيبك لأن ما من مرء ما من إمرئ يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويجد هنا الصدود الكثيرة واجد الحرب الشعواء عليه فلا بد ان يصبر حال الدعوه إلى الله تبارك وتعالى فهنا يقول والصبر ضياء الصبر ضياء فالصبر طبعا محمود الصبر محمود وان المراد والمراد ان الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتدي مستمرا على الصراط يقول قال إبراهيم الخواص الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة وقال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وهذا تعريف, تعريف عالي جدا للصبر وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى حقيقة الصبر ألا يعترض على المقدور فأما لا تعترض على مخدور يعني على الذي قدره الله تبارك وتعالى لك فأما اظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر يعني أنت لما تجي تتكلم مع أحد وتشكو له حالك هذه الشكوى ليس ضد الصبر لأنك تحكي له حكاية أما إن كنت تشكو الله تبارك وتعالى فهذا مذموم هذا مذموم لما دخل النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما رجع من أظن جنازة فقالت له عائشة ورأساه هل هي تشكو الله تبارك وتعالى؟ هي تحكي تحكي له صلى الله عليه وسلم أنها مريضة بالصدع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة بل أنا ورأساه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي حكاية لا يشكو الله تبارك وتعالى فإظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تبارك وتعالى عن أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب بعدما قال أيوب عليه السلام أني ما استني أضر ودليلني هي ليست بشكوى إيه وأنت أرحم الراحمين فالله عز وجل استجاب له وكشف ما به من ضرش وأما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك فمعناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته أو إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغضو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعطيقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها والله أعلم والناس أيضا كما تعلمون فريقان والناس فريقان فريق يبيع نفسه لله تبارك وتعالى علم أن نفسه التي بين جنبيه أمانة وهي عارية مستردة يوشك أن تصل إلى الله تبارك وتعالى في أي ساعة من ليل أو نهار كما يقول من جوزي رحمه الله لما كان يتكلم عن قيمة الوقت فكان يقول رأيت الناس يدفعون الزمان دفعا عجيبا يدفعون الزمان يعني ضيعون أوقاتهم فإن طال ليلهم فبقراءة كتاب فيه غزاة وثمر, وثمر يا طول الليل بيصمرون يصمر هذا يتكلم ويقرؤون كتب فيها قصص وحكايات وروايات وإن طال نهارهم فبالنوم فشبهتهم بأقوام في سفينة تجري بهم وما عندهم خبر الذي يضيع وقته في غير ما فائدة كأنه في سفينة تجري به وما عنده خبر ورأيت النادرين من فهم معنى الوجود فهم حقيقة الدنيا وفهم ما هو المراد من خلقه فهم في تعبئة الزاد والتأهب, والتأهب للمسير يعبئ زاده ويتأهب للوصول إلى الله تبارك وتعالى باب وجوب الطهارة للصلاة يقول عن مصعب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر انظروا إلى الجواب هذا الرثل كان أمير في بلدة فكان مريضا فدخل عليه عبد الله بن عمر يعوده وهو مريض فقال له ألا تدعو الله لي يا ابن عمر فقال ابن عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة طبعا عجيب هو يريد منه الدعاء فما دخل الطهارة في الدعاء ما دخل الطهارة في الدعاء ليس هذا هو المقصود المقصود من الحديث ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة ستعرف معناها الآن إن شاء الله هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت, وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة قال القاضي عياد عياض واختلفوا فيما أو متى فرضت الطهارة للصلاة الأول نقول طهارة شرط في صحة الصلاة في كتب الفقه أما تجد شروط, شروط صحة العمل الصلاة أو أي عمل هتجد في المقدمة الإسلام والعقل والتمييز لما تجد شروط وجوب العمل ها هتشيل التمييز وتحط مكانه البلوغ ما احنا قلنا بقى الاسلام والعقل والبلوغ العقل والبلوغ بيساووا عقله وبلوغه بيساووا ايه التكليف التكليف فلا المجنون ليس بمكلف والمميز ليس بمكلف ولكن ان فعل العباده تقبل منه اللي هو المميز والمميز من بلغ 7 سنين او من اتم 7 سنين ودخل في الثامنه خلاص احنا لسه ما بداناش ان شاء الله هذا الحمد لله رب العالمين وصلى على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم